بسم الله الرحمن الرحيم 122. لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم 124. هدى ورحمة للمحسنين 119. الذين يقيمون وَيُؤْتُونَ ويؤتون وَهُم وهم بالآخرة هم يوقنون 110. أولئك على هدى من ربهم